ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم من الاصنام ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبده انا وهو الله وحده لكم دينكم ولي دين لكم دينكم الذي ابتدعتموه لأنفسكم ولي ديني الذي أنزله الله علي